الحمد لله ورسول الله قال المؤلف رحمه الله باب الاستنجاء سيبين المؤلف معنى الاستنجاء في اللغة وفي الاشتلاح ففي اللغة يقول من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى وعلى هذا يكون المعنى الذي ترجع إليه أو يرجع إليه الاستنجاء هو القطع هو القطع على كلام المؤلف رحمه الله تعالى وجه التشابه بينهما ظاهر لأنه في أينما تصرفت هذه الكلمة فيتدل على القطع إن في الشجرة أو في الأذى وقيل أن الاستنجاء مأخوذ من النجوة وهو اسم لما ارتفع من الأرض ووجه الارتباط بين قضاء الحاجة ومرتفع من الأرض أن غالب من يقضي حاجته إنما يقضيها خلف المرتفعات الأرضية ولم يتسنى لي وقت لتحرير في الحقيقة المرجع الحقيقي للالستنجاء وهو علم شريف لكن ما وجدت وقت ولا ينبغي تحرير أيهما أصل هذه الكلمة هل هو الارتفاع أو القطع قال رحمه الله تعالى والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل إلى آخره هذا هو الاستنجاء في صلاح الفقهاء هو إزالة الخارج من الشبيل أو بعبارة أخرى تطهير المحل تطهير المحل وقول المالف رحمه الله تعالى والاستنجاء إزالة الخارج قوله الخارج يشمل ما كان معتاداً وما ليس بمعتاد من الخارج فكلا فإزالته تعتبر من, من الاستنجاء قوله رحمه الله تعالى من سبيل هذه العبارة مهمة بسبب أنه ستأتي لها تطبيقات وسنرجع إليها في كل مرة يشترط في إزالة الأذى ليسمى السنجاء أن يزال من فرج أصلي أن يزال من فرج أصلي أما إذا أزلت النجاسة من غير الفرج الأصلي هذا يسمى السنجاء هذا يسمى إزالة نجاسة هذا يسمى إزالة نجاسة وهل بين التسميتين فرق نعم هناك فرق كبير لأن الاستنجاء باب له أحكام كما سأتينا وإزالة النجاسة من باقي البدن ومن الثياب ومن الأرض لها أحكام أخرى تختلف عن أحكام إزالة الأذى من الفرج الأصلي إذن قوله من سبيل يعني من سبيل أصلي أو من فرج أصلي أما غير الأصلي فلا يدخل في هذا المسمى قال رحمه الله تعالى والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه الاستنجاء يحصل بأحد أمرين إما بالماء أو بحجر ونحوه والمقصود بنحوه كل ما يمكن أن يستعمل في تنظيف الفرج كالخرق والمنديل والخشب إلى آخره ودليل الحنابلة على أن الاستنجاء لا يختص بالحجارة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث ونهيه عن الاستنجاء بالعظم والروث دليل على أن باقي الأشياء تجوز دليل على أن باقي الأشياء تجوز وهذا سجدال كما ترون قوي وصحيح وهو دليل على جواز استخدام أي شيء يطهر المحل إلا المنه عنه مما سيعدده المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة الثاني يختص باسم والمقصود بالثاني هو إزالة الخارج بالحجارة ونحوها يسمى استجمارا وسمى استجمارا بالنظر للحجارة الصغيرة وسمى بالحجارة الصغيرة لأنها تستخدم غالبا في الاستجمار لأنها تستخدم غالبا في الاستجمار فلهذا سمي بها ويختص هذا الاسم بهذا المعنى وهو إزالة الخارج بالحجارة كما سيذكر المؤلف تفاصيل هذه الأشياء نعم. يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة أولوا بسم الله طيب يستحب عند دخول الخلاء ونحوه بدأ المؤلف بسنن أو مستحبات أداء قضاء الحاجة والاستنجاء والاستجمار فالاول أنه يستحب عند دخول خلاء أن يقول بسم الله قوله عند دخول خلاء ونحوه المقصود بكلمة ونحوه لو قضى حاجته في الصحراء فلو قضى حاجته في الصحراء فكذلك يستحب له أن يقول كما سيأتينا بسم الله وسيأتي متى يقول بسم الله بالنسبه لبيت الخلاء في البنيان إذا أراد أن يدخل بالنسبة لمكان قضاء الحاجة في الصحراء سيأتينا متى يقول بسم الله وباقي الأذكار قوله وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة سمي موضع قضاء الحاجة بالخلاء لأنه يخلو إذا لم يكن فيه أحد يقضي حاجته، يعني من شأن هذا المكان أن يكون خاليا دائما، ما لم يكن فيه أحد يقضي حاجته، فسمي الخلاء. قوله بسم الله. هنا قدمت البسملة على الاستعاذة في خلاف القراءة، ففي القراءة قدمت الاستعاذة على البسملة والسبب واضح. وهو أنه في القراءة يتعود ليقرأ والبسملة من جملة ما يقرأ لأنها جزء من القرآن ولذلك لا بد نقدم الفعالة أما هنا فلا يوجد هذا الأمر فبدأوا بالبسملة قال رحمه الله تعالى لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أفضل أن يقول بسم الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي يسن عند الحنابلة أن يقول بسم الله يسن عند الحنابلة أن يقول بسم الله والدليل على هذا حديث علي الذي ذكره المؤلف وقد أشار المؤلف نفسه إلى أن هذا الحديث ضعيف ولعله يشير بهذا إلى أننا نأخذ بالحديث وإن كان ضعيفا أننا نأخذ بهذا الحديث وإن كان ضعيفا والسبب أننا نأخذ بهذا الحديث وإن كان ضعيفا هو أنه من أصول إمام أحمد أنه يأخذ بالحديث الضعيف هذه صريحة عن إمام أحمد ولهذا قال خلال وكان الإمام أحمد يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره ولا يوجد ما يدفعه ولهذا قال بكفارة الوط للحائز لما محمد قال بكفارة الوط الحائز وإن كان الحديث ضعيفا فمن أصول الإمام أحمد العمل بالحديث الضعيف ويبدو من كلام الخلال وغيره أن لهذا شروط أن لا يكون الحديث ضعيف ضعف شديدا الثاني أن لا يوجد في الباب ما يدفع هذا الحديث الثالث أن لا يوجد في الباب غير هذا غير هذا الحديث إذا اكتملت هذه الشروط جاز الأخذ بالحديث الضعيف والاستدلال به وهو عند الإمام أحمد خير من أراء الرجال وظاهر هذا التقرير للحنابلة أنا أقول ظاهر هذا التقرير وإن كانت المسألة التي سأقول تحتاج إلى تحرير وبحث لكن ظاهر كلام الحنابلة أن الإمام أحمد يعني يبني يؤسس الأحكام بالأحديث الضعيفة بهذه الشروط بمعنى ليس كما يعني قال شيخ الإسلام أن العمل بالحديث الضعيف يعني في الفضائل بمعنى أنه إذا ثبت عمل فيجوز أن نستدل على فضله بحديث ضعيف فمثلا إذا ثبتت صلاة الضحى بحديث صحيح ثم جاء حديث ضعيف فيه فضل لصلاة الضحى يجوز أن نعمل بهذا الحديث ظاهر كلام الحنابلة وعمل أحمد أنهم يعملون بالحديث الضعيف. أنهم يعملون بالحديث الضعيف، وهذا مثال، وهذا مثال. نعم في بعض المسائل يكون مع الحديث الضعيف أثار للصحابة، لكن في بعض الأحيان لا يكون هناك ثار للصحابة. مع ذلك يعمل أحمد بالحديث، فهذا ظاهر من عمله ومن فهم أصحابه رحمهم الله. قال رحمه الله هذا بحث مهم وفيه سجلت فيه يعني رسائل وبحوث طويلة، لكن هكذا يبدو لي من من عمل الحنابل ومن عمل الإمام محمد قال رحمه الله تعالى أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء قال القاضي عياض هو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث الشياطين فكأنه استعاد من الشر وأهله يعني هنا نلاحظ أن الشيخ منصور توسع في شرح مفردة من مفردات المتن والسبب أنها جاءت في المتن وإن كان هذا فيه تفصيل قد لا يتناسب مع الروض أو مع اختصار الروض لكنه لما رأى أن هذه المفردة موجودة في المتن شرحها فأشار الشيخ منصور إلى أن في هذا اللفظ روية على روايتين الرواية الأولى يقول الخبث بسكون الباء وعلى هذا يكون معنى الحديث الاستعاذة من الشري وأهله ثم أشار إلى القول الثاني فقال وقال الخطاب هو بضم الباء، وعلى هذا يكون جمع خبيث وتكون الخبائث تقول والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم إذن اختلفوا إما أن يكون استعاذ من الشري وأهله أو استعاذ من ذكران الخبائث وإناثهم فهنا إما أن نقول الحديث يجوز أن يحمل على هذا أو على هذا ولكن تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بإيش تكلم بواحد منهما أليس كذلك هما أما أن قال الخبث أو قال الخبث والراجح أن معنى الحديث من الشدي وأهله ولهذا لعل الشيء كما ترون قدمه، فقال بإسكان الباء، ثم قال بضم الباء. قد يكون تقديم لا أن تأخذنا منك مراراً أن من أوجه الترجيح عند الحنابلة الإيش؟ التقدم ولذلك تجد في الفروع كثير وقدمه في الانصاف مليء وقدمه وقدمه يعني فيه نوع من الترجيح. فهنا قد يكون قدمه وهو راجح لأمرين أولا هذا أرجح من حيث اللغة في تصريف الكلمة الثاني أن معناه عام أن معناه أعام فهذا الوجه الأول أرجح ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا الحديث كما ترون متفق عليك وهو أصح أحديث أداب دخول خلال حديث أو أدب ثابت بلا أشكال ولا شك ولهذا قال الإمام أحمد لم أدخل الخلاء قط إلا قلت هذا الذكر ولما أتركه إلا أصابني شر ولما أتركه إلا أصابني شر فهو يعني أدب ثابت بلا أشكال وقوله اقتصر المصنف هذا قدمه ليمهد به لقوله بعد ذلك وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم ثم قال لحديثه بيمامه لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم فبعض الحنابلة اكتفى بأعوذ بالله من الخبث والخبائث وبعضهم كالإقناع والمنتهى والمقنع زادوا هذا الذكر أعوذ بك من رجس النجس الشيطان الرجيم هذا الحديث حديث بيمامه ضعيف حديث بيمامه ضعيف لكن أخذ به الحنابله لما تقدم من أنهم يعملون بالحديث الضعيف وقوله من رجس النجس الشيطان الشيطان مأخوذ من شطنا وهو بمعنى بعد ووجه التسمية ظاهر جدا وهو أن الشيطان صلى الله عليه وسلم بعيد من رحمة الله صلى الله عليه وسلم أما قوله الرجيم فإما أن يكون مأخوذ من راجم لأنه يرجم غيره أو يكون مأخوذ من مرجوم لأن الشيطان إذا أراد أن يسرق السمع من السماء رجم أو يكون منهما وهذا ليس كالخبث هذه اللفظة ليست كالخبث نقول لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلفظ لأن نفس كلمة الرجيم تحتمل أن تكون بمعنى راجم ومرجوم راجم ومرجوم ف ولذلك نحمله على المعنيين هنا هنا نحمله على المعنيين بلا إشكال ثم قال رحمه الله تعالى تفضل أبوه ويستحب أن يقول عند الخروج من أي من الخلاء ونحوه غفرانك أي سألك غفرانك من الغفر والستر في حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الترمذي وحسنه. نعم. الأدب الثالث أن يقول إذا خرج من الخلاء غفرانك. قال المؤلف رحمه الله تعالى أي أسألك وفانك من الغفر وهو الستر المغفرة يعني فسرها المؤلف بأنها الستر وهي في الواقع أكثر من هذا المغفرة تستميل على ثلاثة أمور الأول ترك المؤخذة على الدمب وستره والرضا والإقبال على المغفور له فالمغفرة فضلها عظيم وهي أكثر من أن تكون الستر كما قال المؤلف فهي أمر فيها فضل عظيم وإذا حصلت للعبد أفلح ونجح نشأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا قال لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الترمذي وحسنه هذا أمر واضح هذا الدليل على هذا الأدب وأن يقول غفرانك. فقينا في موضوع ذكر الحنابلة وغيرهم ما هي المناسبة بين قول القائل غفرانك وخروجه من الخلاء؟ وخروجه يعني ما هي مناسبة هذا الذكر عند الخروج من الخلاء؟ ذكروا له مناسبتين. المناسبة الأولى أن يكون يستغفر من ترك ذكر الله في هذا الموضع. <تصفيق> المناسبة الثانية أن يستغفر من تقصيره لشكر الله بنعمة الطعام ثم تيسير خروجها وأنا أقول والثالث أن يكون من, من الاثنين أن يكون من الاثنين هناك بحوث حول هذه الأمور فمثلا بعض العلماء قال كيف يستغفر من ترك الذكر في هذا الموضع وهو أيش؟ مأمور بتركه فكيف يعني يستغفر من أمر هو بأمر الشارع لكن في الحقيقة يعني التطويل في هذه الأمور قد لا يكون له كبير فائدة لأن الاستغفار من ترك الذكر هو نوع من الخضوع هو نوع من الخضوع والخشوع لله حتى وإن كان بطلب الشارع ولكن يستغفر الله من تركه لذكره في هذا الحال كأنه يعني يكمل خضوعه لله نعم الرابع وسنة أيضا يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني بما روى ابن ماجه أن أنسا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا هو الرابع أن يذكر هذا الذكر وهو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لحديث أنس وحديث أنه سناده ضعيف لكن تقدم معنا أن الإمام أحمد يأخذ بالحديث الضعيف ومن هنا لا شك أنكم أدركتم أن مبحث حكم العمل بالحديث الضعيف غاية في الأهمية مبحث مهم جدا لكثرة ما يترتب عليه من أحكامه الأحكام الآن مر علينا ثلاثة أحكام أو أربعة أحكام تترتب على هذه القاعدة فإما أن نقول يسن أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني أو نقول لا يسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوله واضح إلا لا فتحرير هذه المسألة من حيث هي نحن قبل قليل تكلمنا عن موقف الإمام أحمد وهذا شيء وتحرير المسألة شيء آخر أن تحرر المسألة وتبحث وينظر في أقوال العلماء هذا أمر آخر والمشهور عند كثير من المتأخرين المحررين المحققين أنه لا يجوز العمل بالحديث ضعيف لا يجوز العمل بالحديث ضعيف ولا تأسيس الأحكام عليه ولا الاستدلال به على حكم ابتدائي وإنما فقط كما أشرت إنما هو في الفضائل أي لإثبات فضل لعمل ثبت بالشرع هذا هو المشهور وظهر كثير شيخ الإسلام وجماعات يعني من من العلماء الأسئلة من المتأخرين ولكن أنا أقول الحقيقة ما زالت المسألة بحاجة إلى بحث لأنه إذا وجدنا رجل مثل الإمام محمد يعمل بالحديث الضعيف مع علمه بقواعد والشرع وطرق الأئمة السابقين له ومعرفته لعمل الصحابة كل هذا يستدعي أن يبحث الإنسان أكثر في هذه المسألة تحريرها وليس هذا الموضع التحرير هذه القضية فهي من قضايا أصول الفقه أو مصطلح الحديث نعم قرأ ويستحب له تقديم رجلي دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوي من مواضع الأذى نعم يقول في الأدب الخامس ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه من موضع الأذى يستحب للنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى وكذلك يستحب أن يقدم رجله اليسرى إذا أراد أن يدخل نحو موضع الخلاء وقلت أنهم يشيرون بهذه العبارة إلى الصحراء فإذن في الصحراء سيقول بسم الله ويتعود ويقدم رجله اليسرى وقالوا أن هذه الأداب تكون عند خطوه لموضع قضاء الحاجة عند خطوه لموضع قضاء الحاجة هنا يأتي بهذه الأداب وفي الحقيقة أن هذا كلام جيد لأن أمره الذي بهذه الأداب في أي مرحلة قبل هذه المرحلة تحتاج إلى دليل يعني مثلا لو قيل قبل أن يصل لموضع قضاء الحاجة بخطوتين لا قيل له بأي دليل ليكون بثلاث خطوات، لكن إذا قال في الخطوة التي سيخطوها للموضع هذا لا تحتاج للدليل، هذه لا تحتاج للدليل لأنه دخل للموضع أو في حكم من دخل للموضع الذي سيقضي فيه حاجته، وهذا جميل، هذا مذهب الحنابلة وهو الحقيقة جميل. إذن في الصحراء تستعمل آداب دخول خلها في الخطوة التي يخطوها للموضع للموضع الذي سيقضي فيه حاجته، نعم ثم قال. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف نعم. فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه نعم. وروى الطبراني في الموجه الصغير النبي ريرة رضي الله عنه قال قال رسول أحد منكم عنده لما روى الطبراني أو ما فيه وروطوا براني مباشرة تم ولا أنا ما عندي ترى لما لكن أنا أسأل فقط أيوة. النبي ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعلى أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى وعلى قياسه القميص ونحه نعم الآن المؤلف يقول يستحب أن يقدم لجهه اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف فاليسرى تقدم للأذى إلى آخره هنا نريد أن نقول أن قاعدة الشرع تقديم كما قال المؤلف اليسرى للأذى واليمنى لما سوى هذا اليسرى للأذى واليمنى لما سوى هذا فهذه المواضع التي يذكرها العلماء منها مواضع منصوص عليها ومنها مواضع أخذت من القاعدة فنحن نحتاج أن نثبت القاعدة قالوا أي الحنابلة أن هذه القاعدة يدل عليها نصوص كثيرة النص الأول هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة النص الثاني وهو أشهر وأصح وكان ينبغي على المؤلف أن يأتي به وهو حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمون في شأنه كله النص الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ بدأ باليمنى الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل بدأ بشقه الأيمن قالوا هذه مجموعة هذه النصوص خمس أو ست نصوص تدل على أن الشارع إذا أراد, عمل إذا أراد من ابن آدم أن يعمل عملا فيه آذى قدم فانه يأمره بتقديم اليسرى وإلا فيأمره بتقديم اليمنى واضح فإذا لا توجد أدلة لكل عمل فهذا الدخول للخلاء أنا لا أعرف حديث صحيح في أنا لا أعرف حديث صحيح في تقديم اليسر عند الدخول وإنما توجد حديث أخرى للأصول التي ذكرت بنى عليها الحنابلة مثل هذا التفصيل ولهذا نقول إذا أراد الإنسان أن يستاك بناء على هذه القاعدة فإنه يستخدم اليسرى وإن لم يأتي في السنة مع كثرة استياك النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في السنة ما يدل على أنه يستخدم اليسرى لكن نحن نقول السنة استخدام اليسرى بناء على إيش هذه القاعدة بناء على هذه القاعدة وهكذا عرفنا كيف بنى الحنابلة مجموعة فروع على قاعدة واحدة طيب إذن القاعدة أن اليسرى لما فيه أذى ولما استخبث من الأعمال واليمنى لما سوى ذلك مع أن ظاهر هذه العبارة إذا قلنا كذا أن اليسرى لمستخبث واليمنى لما فيه طيب وللمباح لأن الأعمال ثلاثة أعمال فيها أذى واستخباث وأعمال هي من الأعمال الطيبة مثل دخول المسجد وأعمال عش ليست هكذا ولا هكذا فاليمنى للقسمين الأخيرين فاليمنى للقسمين الأخيرين طيب ويستحبل واعتماده على رجل اليسرى حال جلوسي لقضاء الحاجة لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي وأن سراقة بن مالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى نعم هذا الأدب السادس وأرجو أن أكون أخطأت بالعلم وهو استحباب الاعتماد على الرجل اليسرى الحنابلة رحمهم الله يعتبرون الاعتماد على الرجل اليسرى ونصب اليمنى سنة مستحب ولهم ثلاثة أدلة الدليل الأول هذا الحديث وهذا الحديث فيه ضعف وسبق ما تقرير مثلة أنهم يستدلون بالحديث الضعيف الدليل الثاني لهم أن هذه الهيئة أسهل لخروج الخارج الدليل الثالث أن الأطباء ينصحون بهذه الصفة أن الأطباء ينصحون بهذه الصفة وأنها طبيا أنفع للبدن, أنفع للبدن. فلهم هذه ثلاث أطباء وحتى الأطباء أو من طاعت عليه من كلام الأطباء المعاصرين كذلك يرون أن هذه الصفة مفيدة طبيا مفيدة طبيا فالحنابل الآن لهم هذه الثلاث أدلة وهي أدلة يعني فيها قوة، أدلة فيها قوة. ولذلك قد تكون أن سمعت مرارا تضعيف هذا الأدب، ويعني قد يكون تضعيف تضعيفاً شديداً. لكن الحقيقة أنه الحقيقة أن هذه الأدلة التي ذكروها بغض النظر عن الراجح والمرجوح أنها قوية وتدل على أن هذا القول له حظ من النظر وليس ضعيفا بالدرجة التي يتصورها البعض نعم أما أن قلنا أن الأصل الصحيح لسذل بالحديث الضعيف فصارت يعني صارت سنة ثابتة نعم ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله،, لفعله عليه السلام رواه أبو داود من حديث جابر نعم السنة أو المستحب السادس أو السابع السابع بعده في فضاء يعني إذا أراد أن يقضي حاجة أو وهو في الفضاء فيستحب له أن يبعد المذهب فيبتعد عن من حوله من الناس، وأن يتقصد هذا البعد، وعن يتقصد هذا البعد. الدليل قال المؤلف لفعله عليه السلام رواه بدود من حديث جابر. جابر رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فأبعد، انطلق فأبعد. والدليل الثاني أيضا ذكره المؤلف حتى لا يراه أحد، حتى لا يراه أحد. فسدل بأمرين. بنص السنة وبتعليل قوي فإنه إذا أبعد لم يره أحد على هذا الحال وأيضا هذا الحديث طبعا هو سدل بحديث جابر وكان الأول أن يستدرج بحديث المغيرة الحديث المغيرة في الصحيحي وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى. طلق حتى توارى. فلسدلال بحديث المغيرة أولى و يعني الآن تكرر معنا أنهم يستدلون بأحاديث مع وجود ما يغني عنها في الصحيحين حقيقة. مع وجود ما يغني عنها في الصحيحين وهذا غير مستقيم يعني كان يمضرين يستدلوا بالأحاديث ب... بل... الصحيحة يعني... نعم ويستحب استثاره لحديث أبي يريرة قال من أتى الغايط فليستتر رواه أبو داود. نعم يستحب استثاره يستحب لمن أراد أن يقضي الحاجة أن يستتر عن نظر الناظرين والمقصود هنا أن يستر بدنه أما عرته فستتحدث عنها المؤلف حديث مفردا لكن يستحب عندهم أن يكون مستتر البدن بمعنى لا يرى بدنه وهو يقضي حاجته هذا مستحب عند الحنابل هذا عند الحنابل مستحب يقول الشيخ رحمه الله تعالى لحديث بورير قال من أتى الغائط فليستتر وأيضا هذا الحديث يعني فيه ضعف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما سائتينا كان يستحب أن يستتر بحائط أو شجرة أو ما شابه هذه الأمور مما يدل على أن هذا الأمر وهو استحباب أن يستر الإنسان بدنا وأثناء قضاء الحاجة له أصل في الشارع له أصل في الشارع فينبغي أن يكون هذا مقصودا له وأنتم فهمتم الآن ما هي السنة ليست السنة أن يستر عورته وهذا أمر كما سيأتينا واجب لكن حتى بدنه بدنه أعالي بدنه بحيث يعني يقضي حاجته بدون أن يرى فإذا ذهب إذا أبعد المذهب أو ذهب ذهبا بعيدا فحينئذ لن يرى بسبب البعد لا بسبب إيش لا بسبب وجود حاجز يستطر به فإن لم يبعد فالواجب أو في السنة أن يستخدم إيش ما يفتر بدنه فعرفنا أن قونه يبعد في المذهب يبعد في المذهب الغرض منه إيش استطار البدن فهل نستطيع أن نستدل بأحاديث البعد على ثغطية البدن الظاهر نعم الظهر نعم وهكذا تجد أن هذه الرسول بعضها يقوي بعض نعم وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثريث الر لينا هشا لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله رواه أحمد وغيره نعم يستحب للإنسان إذا أراد أن يبول على الأرض أن يختار مكانا رخوا وقال المؤلف يعني لينا هشا الدليل يقول إذا أراد إذا بىلَه إذا بىلَ أحدكم فليرتد لبوله رواه أحمد وغيره الحنابلة ذكروا لهذا الحكم دليلين الدليل الأول هذا الحديث إذا بىلَ أحدكم فليرتد لبوله الثاني أنه بهذا ثاني تعليل وهو أنه بهذا يأمن من رشاش البول أنه بهذا يأمن من رشاش البول بخلاف ما لو كانت الأرض صلبة فإن هذا, هذا يؤدي إلى ارتداد البول على البائل وتلويثه ولهذا استحب له أن يصنع هذا فإن لم يجد أرض الرخوة فإنه يحرك الأرض فإنه يحرك الأرض حتى تصبح حشة لينة حتى لا يرتد إليه بوله إذا هذا يستحب عند الحنابلة وهو الأدب الثامن أنه إذا اراد أن يقول أن يرتاد لبوله مكانا رخوا ومن هنا نقول يستحب لمن أراد أن يقضي حاجته أن يكون على هيئة لا يرتد إليه رشاش البول يستحب لمن أراد أن يقضي حاجته أن يكون على هيئة لا يرتد إليه رشاش البول ولهذه القاعدة أنثلة لا تحتاج إلى ذكر لأنها تختلف باختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال لكن القاعدة أن يتقصد الإنسان أن يكون في مكان أو على هيئة أبعد ما يكون من رجوع رشاش البول إليه بشرط أن لا يكون هذا على سبيل الوساوس والزيادة التي ليس لها معنى نعم وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا ولعله لينحجر عنه البول فإن لم يجد مكانا رخوا ألسق ذكره اليأمن بذلك من رساش البون طيب التبصرة هي لابن بالفتح الحلواني والحلواني له تعليقة كبيرة في مسائل الخلاف وله الهداية في أصول الفقه وكثير من محرري المذهب لهم كتب في الفقه وفي أصول الفقه فعندهم تقعيد ولهذا تجد أنه عندهم انضباط عندهم انضباط كثير منهم له كتاب في الفقه وله كتاب في أصول الفقه فتجده متمكن من العلمين مما يؤدي إلى انضباطه في كيفية وآليات الاسدلال يقول الشيخ في التفسيرات أنه يستحب له أيضا أن يقصد مكانا علوا وبين الهدف من هذا لينحدر عنه وليس إليه لينحدر عنه وليس إليه الباغل وهذا كله احتياطا وتباعدا عن إصابة النجاسة للبدن قال فإن لم يجد مكانا رخوا ألسق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول إذا لم يجد مكانا رخوا ولم يتمكن من نكث الأرض لتكون رخوة فإن الحل الثالث أن يلصق ذكره بالأرض ويقربه جدا حتى يأمن من رشاش البول لأنه كلما ابتعد الذكر من الأرض كلما كان إمكانية ارتداد البول أكبر وكلما قربه كانت إمكانية ارتداد البول أقل ولذلك جعلوه مستحبا نعم. ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبله فيضع يصبعه الوسرى تحت الذكر والابهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس, أي رأس الذكر ثلاثا لأن لا يبقى من البول فيه شيء نعم ذكر المؤلف الثامن الأدب الثامن ذكر ما هو وتعريفه ودليله ما هو وتعريفه ودليله الأدب الثامن المسح الأدب الثامن المسح والمسح يقول المؤلف أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره بأن يضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه يعني إلى رأس الذكر وأن يفعل ذلك ثلاثاً فهذا هو المسح فهذا هو المسح والمسح مستحب نص عليه أحمد هذا منصوص لما محمد وليس قولا للحنابلة والتعليل هو التعليل الذي يكره مؤلف لأنه إذا صنع ذلك لم يبقى في الذكر شيء يخرج بعدها انتهاء البول ولهذا قال المؤلف لا يبقى من البول فيه شيء لألا يبقى من البول فيه شيء طيب في تعليق نجعله بعد النثر نعم ويستحب نثره في المثنات ثلاثا أي نثر ذكري ثلاثا يستخرج بقية البول من لحديث إذا بلى أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه أحمد وغيره نعم المؤلف عرف المسح بدقة وترك النتر بدون تعرف معناه أنه النتر قد يكون إيش؟ آآ آآ نعم أشكل من المسح النتر هو تحريك وجذب الذكر من الداخل بقوة ليخرج ما فيه بدون استخدام اليد بدون استخدام اليد تحريك الذكر من الداخل وجذبه بقوه ليخرج ما فيه وهذا أيضا منصوص أحمد وهذا منصوص أحمد الإمام أحمد الآن يستحب المسح والنثر والمعنى العام الذي يستحب أحمد به المسح والنثر هو إخراج ما يتبقى من الذكر ويرى أن إخراج ما يتبقى في الذكر أفواً من البول أمر مطلوب شرعاً ويستدل بهذا الحديث لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف ويستدل بأصول عامه، ما هي الأصول العامة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال ما أحدهم يعذبان فقال ما أحدهما فكان لا يستنزه من البول فقالوا أن الاستنزه من البول أمر وش مقصود، مقصود للشارع. وإذا كان الاستنزاع من البول أمر مقصود للشارع، فمن وسائل الاستنزاع المسح والنثر. مع وجود حديث ضعيف ولذلك استحبه الإمام محمد، استحبه الإمام أحمد. هكذا قرر الإمام محمد هذه المسألة وهو تقرير يعني وجه ومرارا وتكرارا هذا الدرس ليس لبيان الراجح. لكن تقرير الحنابلة وجيه وفيه قوة فيه قوة لكن يشكل عليه أمر هم يقولون أن النثر والمسح يدخل تحت قاعدة السنزاه أليس كذلك طيب السنزاه وش حكمه واجب لأنه في القبر عذب ولا يعذب إلا على على تركيواته وأنتم تقولون مستحب واضح هذا إشكال لكن هذا الإشكال ليس عليه جواب واضح حتى عند الحنابلة الخلوة هو الذي أشارها أثار هذا الإشكال في حاشيك على المنتهى أثار هذا الإشكال لما ذكر ما ذكرته لكم الآن قال بعدما ذكر أشياء تدل على الإشكال قال وكل هذا مما يقوي الإشكال فليحاول جوابه يعني معناه أنه يعني لم يقع في ذهني جواب لأنها مسألة فيها إشكال قد قد يجاب بشيء يعني قد يجاب تفقها لا أدري لكن قد يجاب أن الاستنزاه في الشرع نوعي استنزاه واجب واستنزاه مستحب فمثلا توقي رجوع الرشاش هذا وش فيه لا مستحب لو كان واجبا لكان كل الأداب هذه واجبة لكن توقي إصابة الثوب بالباول هذا وش فيه أو ترك الاستنجاء جملة أن هذا واجب فنقول الاستنجاء من البول قسمين قسم مستحب وقسم واجب فالذي عوقب عليه هذا الرجل الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان من النوع الواجب وبهذا يكون استدلال الحنابلة بعموم رغبة الشارع بالاستنزاء من البول صحيح صحيح وفيه قوة طبعا أنا أقول صحيح وفيه قوة ووجيه تقريرا لماذا بالحنابلة وإلا قد يعني يناقش بأن هذا لو كان يصنع في العهد النبوي لكان ينقل ولذلك هناك قول وسط أن المسح والنتر يفعل عند عند الحاجة هذا أمر ينسجم مع الأصول للذكرة الحنابلة ولا يتعارض مع ظواهر الأدلة والنصوص التي ليس فيها مسح ولا نتر لكن قد نقول قد نقول إنه أن شن حمله على المسح النتر وأنه بدعة ولا أصل له وهو عمل الموسوسين كما يقول جماعة من العلماء التقدمين والمعاصرين قد يقال أن هذا ليس بسديد تماما لا لا, لا سيما أن هذه المسألة منسوبة عن الإمام محمد وفيها حديث ضعيف ويسندها الأصول ويسندها محبة الشارع للتباعد عن النجسات إلى آخره فوايد معنا لكن نقول أنها يعني مرجوحة وضعيفة عندما يرى أنها مرجوحة أما يعني المبالغة في الحط عليها قد لا يكون يعني من المناسب نعم أنا أقول أي مسألة فقية للأمة فيها قول معتبر مبني على أدلة يؤخذ بها عادة فإنه لا ينبغي مطلقاً اطلاق لفظ التبديع على أي من الأقوال فإذا أخذنا بهذه القاعدة تضحت لنا كثير من المسائل التي يكون ما أخذ المسألة عند بعض علم ضعيف فتضعيف شيء والتبديع شيء آخر فهذه قاعدة قد تكون ملخصا لما تقدم سبحانك الله تعالى